بسم الله الرحمن الرحيم طاسي مميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم مِنَ السَّمَاءِ آيَاتٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدًا كَذَّبوا فَسَيَأتيهِم أَمْذَ أُمَا كانَوا بهِهِ يَسْتَحزِئون أَلَمْ يَرَو إِلَ الأأَضِكَمْ أَم بَتْن فيِيهَا مِنْ كلُلّ زَووجٍ كَرم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 قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ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 قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَمْ بِسْتَفِنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ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 قَالَ أَلَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُّبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ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 وك بكل ساحر عليم فجمع السحرة لمقاط يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم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 ولقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون ان لا نحن الغالبون فالقام موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقي السحره ساجدين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 إن نأطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنّا أول المؤمنين